اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا فاعبد الله مخلصا له 119. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا 110. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون 111. إن الله لا يهدي من هو كاب 111. أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء 112. سبحانه هو الله الواحد القهار 113. خلق السماوات والأرض بالحق 114. يكوّر الليل على النهار ويكوّر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 119. ويرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا اِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ تَمَنَّى أَنْ يُصْلِحَ مَا أَفْسَدَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ مَا يُفْسِدُ 121. <تضيل> <تضيل> إنك من أصحاب النار 122. أنه وقال ثم آناء الليل ساجدا وقائما, ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر 119 قل من يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب 110 قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 121-وأمرت لأن أكون أول المسلمين 122-قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم 123-قل إلا أن أعبد مخلصا له وخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد 119. وقسروا أنفسهم وأهليهم, وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المؤمنين الذين نجتنا طاغوت ان يعبدوها وانا بو الى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هؤلاء الذين فداهم الله واولئك فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنْقُذُ مَنْ فِي النَّارِ فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنْقُذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِنْ ان بنيه تجري من تحت الامطار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكم يا نبيع في الارض ثم يخرج به زرعا ان اريوانه ثم يهيج فتراه مصفر ثم يجعله حطانا ان في ذلك لذكرى لولي الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من الرب فويل للقاسيه قلوبهم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 ومن يغلن لله فما له منها نادي افمن يتقي بوجهه سن العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين يز لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر مما كانوا يعلمون ولا قادرا 119. ورقب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 110. ورجلا سنما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا 119. فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين 110. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 111. لهم يُرْهُمُ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ السماوات والارض ليقول ان الله او اي اثر ايتم ان تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر هل هم انكاشفات ضر او ارادني برحمه هل هم مسكات رحمتك 119. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 110. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 111. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 112. إن 119. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل 110. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في مناتها 114. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 115. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 116. أم اتخذوا من دون الله شفعا شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ مال الارض عالنا الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله مع 112. ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 113. وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان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 يَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ صرت على ما فردت في جلب الله وانكم لمن الساخرين ان تقول لنفسي يا حسرة على ما فردت في جلب الله من المتقين او تقول حيله ترى العذاب له ان ليك الرجل فكن من المحسنين بلا قد جاءت اياتي فكذبت بما واستكبر وكنت من الكافرين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 له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون منه أعبد أيها الجاهلون ولقد إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا نُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ فيه اخرا فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى بواب ف وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتهم الم ياتكم رسل منكم يثنون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم ماذا قالوا بل ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين ورؤ ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيقى الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها و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 رب اسم الذل المتكبرين هو سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعمه اجر العاملين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الامضه تذوقوا من الجنه حيث نشاء فنعمه اجر العاملين وترى الملائكه تحافين من حول العرش فَسَبِّحُون بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ فَقِيلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ